فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق قال أذابه الله قوله تعالى والليل وما وسق هو الجمع والضم للشيء الكثير وقيل فيه معان أخرى لكن هذا هو أرجحها والمعنى هنا والليل وما جمعه من المخلوقات قيل أنه أقسم بكل شيء كقوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وقوله والقمر إذا اتسق أي اتسع أي تكامل نوره وهو افتعل من وسق والقاعدة الصرفية أن فاء الفعل المثالي أي الذي فاءه واو إذا بني على افتعل تقلب الواو تاءا وتدغم التاء في التاء كما في قوله وصلته فاتصل ووزنته فاتزن وهكذا هنا وقوله لتركبن طبقا عن طبق قال ابن جرير اختلف القراء في قراءته فقرأه عمر بن الخطاب وابن مسعود وأصحابه وابن عباس رضي الله عنهم وعامة قراء مكة والكوفة لتركبن بفتح التاء والباء واختلف قارئ ذلك في معناه فقال بعضهم يعني يا محمد ويعني حالات الترقي والعلو والشدائد مع القوم وهذا المعنى مروي عن مجاهد وابن عباس وقيل طبقا عن طبق يعني سماء بعد سماء أي طباق السماء وهو مروي عن الحسن وابي العالية ومسروق وعن مسعود رضي الله عنه أنها السماء تتغير أحوالها فتتشقق بالغمام ثم تحمر كالمهل إلى غير ذلك وقد رجح القراءة الأولى والمعنى الأول وقرأ عامة قراء المدينة وبعض أهل الكوفة لتركبن بالتاء وبضم الباء على وجه الخطاب للناس كافه وذكر المفسرون لمعناه حالا بعد حال معاني عديدة طفولة وشبابا وشيخوخة فقرا وغنى وقوة وضعفا حياة وموتا وبعثا رخاء وشدة إلى كل ما تحتمله الكلمة وقال القرطبي الكل محتمل وكله مراد والذي يظهر والله تعالى أعلم أن ذلك إنما هو بعامة الناس ويكون يوم القيامة إذا السياق في أصول البعث إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت فأما من اوتي كتابه بيمينه ثم ذكر الحساب والمنقلب ثم التعبير بالمستقبل لتركب ولو كان لأمر الدنيا من تغير الأحوال لكان أولى به الحاضر أو الماضي وإن كان من المستقبل ما سيأتي من الزمن لكنه ليس بجديد إذ تقلب الأحوال في شأن الحياه أمر مستقر في الأذهان ولا يحتاج إلى مثل هذا الأسلوب أما أمور الاخره من بعث وحشر وعرض وميزان وصراط وتطاير كتب واختلاف أحوال الناس باختلاف المواقف في عرصات القيامة فهي الحرية بالتنبيه عليها والتحذير منها والعمل لأجلها في كدحه إلى ربه فلذا جاء بذلك وهو مشعر باستمرار حالة الإنسان بعد الكدح إلى حالات متعددة ودرجات متفاوتة ولو اعتبرنا حال المقسم به من حيث تطور الحال من شفق أو آخر ضوء الشمس ثم ليل وما جمع وغطى بظلامه ثم قمر يبدأ هلالا إلى اتساق نوره لكان انتقالا من تغير حركات الزمن إلى تغير أحوال الإنسان قطعا وأن القادر على ذلك في الدنيا قادر على ذلك في الآخرة قوله تعالى الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قيل المن القطع والنقص ومنه قول الشاعر لمعفر قهد فناثر وهو غبس كواسب ما يمن طعامها والقهد ضرب من الضأن تعلوه حمرة صغيرة في آذانه والكواسب الوحوش أي ذئاب أو سباع لا ينقطع طعامها وقال القرطبي مننت الحبل إذا قطعته وسأل نافع بن الأزرق ابن عباس عنها فقال غير مقطوع فقال هل تعرف ذلك العرب قال نعم قد عرفه أخو يشكر حيث يقول فترى خلفهن من سرعة الرجع منينا كأنه أهباء قال المبرد المنين الغبار لأنها تقطعه وراءها وقيل غير ممنون أي غير ممنون به عليهم لتكمل النعمة عليهم وقال ابن جرير غير ممنون أي غير محسوب ولا منقوص وذكره عن ابن عباس ومجاهد وقال ابن كثير غير مقطوع كقوله جل وعلا عطاء غير مجذود ورد قول من قال إنه غير ممنون به عليهم لأن لله تعالى ان يمتن على عباده وهم ما دخلوا الجنة إلا بفضل من الله ومنة عليهم منه انتهى ومما يشهد لقول ابن جرير غير محسوب عموم قول الله تعالى إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وخصوص قوله تعالى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب وقوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا فهو بمعنى كافيا من قولك حسبي بمعنى كافيني والذي يظهر والله تعالى أعلم أن كلا المعنيين مقصود ولا مانع من أحدهما وما ذهب إليه ابن كثير لا يتعارض مع قول الآخرين لأن الممنون الممنوع هو ما فيه أذى وتنقيص كما في قوله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى أما المن من الله تعالى على عبده فهو عين الإكرام والزلفى إليه سبحانه والعلم عند الله تعالى أيها المستمعون الكرام بهذا نأتي إلى نهاية لقائنا آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.